نزل عليه الصلاة والسلام في بيت أبي أيوب الأنصاري وما زال الحديث عنهم يعبق ذكرى وبيت أبو أيوب يروى أن تبع اليماني لما قدم المدينة جعل عليها أو جعل فيها ابنا له ثم غادر فهذا الابن لتبع ارتقى يوم النخلة ليست له فأخذها فقتله صاحب التمر فلما عاد تبع أراد أن يغزو المدينة فطوقت واخذ أهلها يدافعون عنها هذا كله قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يحاربونه في النهار فإذا جاء في الليل يبعثون له الطعام فيقول تبع والله ما رأيت أعجب حالا من أهل هذه البلدة يقاتلونني في النهار ويكرمونني في الليل فقال له اثنان من أحبار يهود كان معه إنه لا سبيل لك إلى هذه البلدة إنها بلدة يظهر فيها نبي آخر الزمان, آخر الزمان قال ما تشير علي؟ قال له ابن فيها بيتا فبنى بيتا ما زال الناس يتوارثونه حتى أصبح في ملك أبي أيوب الأنصاري دون أن يدري فلما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة على ناقته القصوى والأنصار ميمنة وميصرة يقولون هلما إلى العدد والعدة هلما إلى العز والمنعة وهو يقول خلوا سبيلا فإنها ماموره حتى أتت موضع المنبر اليوم فبركت فلم ينزل ثم قامت فجالت جولة ثم عادت إلى مبركها الأول فحمد أبو أيوب إلى متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخله داره فقال عليه الصلاة والسلام أين متاعي؟ قالوا مع أبي أيوب قال المرء مع المرء مع رحله وسكن صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب الأنصاري فانظر كيف وطأ الله لنبيه الدار وقلوب أولئك الأنصار أن يحبوه ويجلوه صلوات الله وسلامه